الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأنصار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قد تحدثنا عن النكرة والمعرفة قلنا إن النكرة هي اسم يدل على غير معين أو غير محدد نعم مش مشكلة النكرة قلنا هي اسم يدل على واحد غير معين يعني مثلا لما نقول إيه رجل امرأة يطلق على جنس الرجال وجنس النساء وهكذا أسد قلم شجرة كل هذه نكرات تدل على كثيرين على شيء غير معين يعني غير محدد بخلاف المعرفة فإنها تدل على إيه على شيء محدد بإيه بذاتي أو. حاجة معينة يعني زي مثلا محمد محمد معروف أنه فلان دوت أقول مثلا إيه آآ آآ هو فعل معي كذا يبقى هو ضمير من المعارف معرفة ليه لأنه يدل على معين ومحدد محدد إزاي فما هو, يقول هو خلاص هو محدد لأنه هو بي معهود بينه وبين المخاطب بتاعي أنا بقول هو فلان هو كذا تمام أنت برضو قدامي مخاطب المشار إليه محدد أو معين وهكذا طبعا اللي يعنينا من الموضوعات مثلا بنعرف الفرق بين المعرفة والنكره، وذكرنا المثال قلنا إن النكره إذا تكررت تعددت مثل قول الله تعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا اليسر هنا اليسرين لن يغرب عسر يسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما العسر فهو عسر عسر واحد لأنه معرفة والمعرفة لما بتتكرر وتبقى هي هي أما النكره فبتتعدد دي كانت إطلالة أو بداية للحديث عن أنواع المعارف لأن أنواع المعارف يعني موضوع طويل وهي تتنقسم إلى حوالي ستة أقسام فأول حاجة نأخذها إن شاء الله الضمير أول حاجة من أنواع المعارف إيه الضمير طبعاً إخواننا لما بنتكلم عن الضمير ينبغي لنا أن نعلم أن الضمير أن الضمير منه ضمير ينقسم إلى قسمين لابد إن إحنا صرف النظر عن الكتاب أو عن حتى المذكر اللي نعملها لازم نعمل التقسيم هذي كده الضمير الضمير اللي ينقسم لكم قسم لقسمين ضمير بارز وضمير ايه تمام مستتر ضمير ايه بارز وضمير مستتر اه الضمير البارز هو الذي هو الذي يظهر في النطق والكتابة في النطق والإيه والكتابة هذا ضمير البارس ظاهر في النطق وظاهر في الإيه في الكتابة إنما الضمير المستتر هو الذي لا يظهر نطقا ولا ايه ولا كتابة يبقى الضمير مبدئيا بينقسم إلى قسمين ضمير بارز وضمير مستتر بارز يعني ظاهر في الكلام قدام مستتر ده ما لهوش ايه مخفي ما لهوش ان الاستتار اللي هو الايه الخفاء يعني الضمير البارز مثل ايه مثل أما نقول مثلاً إيه؟ نَجَحْتُو عليكم السلام نَجَحْتُو هنا الضمير هو إيه؟ التاء تمام؟ التاء ضمير إيه؟ بارز آه بارز يعني إيه؟ خط يا مرحب عليك السلام يا صلى الله عليه وسلم صلى الله السلام شكراً جزيلاً آه بارز يعني آآآ واضح بنقول الضمير ال بينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر تمام الضمير بارز هو الذي يظهر في النطق والكتاب مثل نجحته التاء فيه نجحته التاء فقط لأن الفعل إيه طبعًا ده فعل ماضي فما ما بنقول عليه بنقول إيه نجح فعل ماض مبني بنعلق عليه على سكون اتصاله بتاء الفاعل نجح تو والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع ايه ده إعراب بنجح فعل ماض مبني على السكون في محل مبني على على السكون ل محله من الإعراب والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع إيه رفع فاعل فلما بقول ضمير مبني على الضم هنا الضمير ده هوت بارز عندي في النطق والكتابة ولا ولا مستتر بارز هوت فهذا تم الضمير إيه الفارس طيب <تصفيق> مثلا هذا كتاب بي كتابي هذا ده ايه اسم اشاره مبنى على السكون في محل رفع ايه مبتدا مبتدا اه كتابي كتاب من كتابي ضمير آآ آآ خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمه مقدره على آخر منع من ظهورها حركه الايه المناسبه تمام كده اتفضل كتاب من كتابي خبر المبتدا خبر هذا يعني مبني مرفوع مرفوع علامه رفعه ضمه هنا كده المفروض تمام مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل اللي هو الباء اللي هو اخر الكتاب تاء بي صح كده اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن ياء المتكلم مناسبتها ان يكون ما قبلها ايه ما قبلها ايه؟ مكسوء كتابي قلمي كده فلا ما ينفعش اننا لقول كتاب بوء يي المفروض ان الكتاب تبقى مضمومة معايا عشان هي الخبر فعلامة رفعها ضم مقدرة منع من ظهورها ايه اشتغال المحل بحركة المناسبة لان حركة المناسبة مقدمة على حركة الاعراف هنا معايا ما يعنناش ده لعنين ان كتاب مضاف وياء مضاف اليه الياء مضاف ايه؟ مضاف اليه ده ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه اليأ ده هي بقول في ضمير مبني على السكون في كتاب بي مش, مش ال�� المد ساكنة ي�ES المد إيه ساكنة فاليأ ده هي الضمير مبني على السكون في محل جر إيه مضاف إليه كتاب مضاف واليأ مضاف إيه مضاف إليه ده ضمير بارز ولا مستتر بارز أهو ده اللي يعليني برده طيب ومثل قولنا كذلك إيه مثلاً قول الله تعالى نعم آ ليا للمتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أما تقول مثلا إيه أنا طالب في المعهد تمام أنا طالب في الإيه في المعهدı آه. هنا أنا ماله ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه؟ مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ده ضمير بارز ولا مستتر بارز ال ال ال اللي احنا عايزين نوصلوله ان احنا بنقول الضمير البارز ممكن يكون متصل هوت زي ده زي التائل الفاعل هنا وممكن يكون زي متصل زي الياء برضو هنا وممكن يكون منفصل زي ايه؟ زي انا دي كلها الايه؟ ده, ده كلها امثلة للضمير الايه؟ البارز الضمير البارز اه عشان هناخد تقسيم ثاني دلوقتي للضمير البارز متصل ومنفصل هنزي ما هنشوف بس المهم دلوقتي بيتلك مثال اول المتصل نجحته تأفي نجحته والياء في كتابي والمثال المنفصل انا تمام كده؟ يبقى ده كله في النهاية سواء كان متصل او منفصل اسمه ضمير ايه؟ بارز بارز يعني له ظهور في النطق ولا ايه والكتابة الضمير المستثن هو الذي لا يظهر نطقا ولا كتابة لا يظهر نطقا ولا ايه ولا كتابة قال ربي قال آه من, من الفاعل ده, ده اسمه ايه فعل ربي اشرح لي صدري تمام كده هنا هوت أما بنقول ده أما بنعرف بنقول ده إيه آه قال فعل ماض ما الفتح فتح لأنه صحيح الآف من القائل تقديره هو يعود على من على سيدنا موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري يبقى هنا ده ضمير مستتر مستتر يعني إيه عليكم السلام عليكم, عليكم السلام كيف كده الحمد السلام، فلاب الزلحة ها اي لغة تفضل تفضل هاكي الحمد لله، الحال أحوال عملية ونظام انتبعين يعني ان شاء الله انت على خير يساء الله ان شاء الله نتمن عليك بعد خلاص، قال يبقى بي بي عشان ديبقى الناس اللي يجمع دلوقتي، بنقول بنتكلم في الضمير الضمير ده من اول شيء في المعارف انواع المعرفة الاسم ينقسم قسمين الناكرة ومعرفة الناكرة دي حاجة مش مش محددة رجل شمس قمر كده المعرفة اللي هي مثلا على رأسها الضمائر اللي هي الدرس النهاردة بينقسم الضمير الى بارز وإلى مستتر البارز اللي هو له ظهور في النطق زي انا ونحن والتاء والياء في كتابي المستتر هو الذي لا يظهر نطقا ولا كتابة قال ربي أكسر ثور كذا نحن قال ربي شرح لي صدري قال من القائل سيدنا موسى طب هل ظهر سيدنا موسى هنا يبقى له ضميره هو يعود عليه الضمير ده معرفة بس نوعه إيه مستتر يعني مستتر يعني ما يخفي ما هو الظاهر الكلام قال هو أي موسى عليه السلام يعود على من على موسى عليه السلام ربي اشرح اشرح ده اسمه ايه فعل امر مبني على ايه على السكون لانه صاحي الاخر وانا اتصد به شيء فين الفاعل تقديره اه؟ لا اشرح انت يعود على من على الله عز وجل معايا يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت اشرح أنت يا ربي لي إيه صدري ويسر برضو إيه أنت وهكذا يبقى هنا عندنا ده الضمير الإيه المستتر كثير فا كثير ما ما تك ضمير المستتر في هذه الصورة ترى مثلاً إيه إيه أنت نحن تمام وهكذا هو غير ذلك يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تصبح تبارك الله ما تتش عن المحاضره اللي فاتت على النت ليه؟ والله مبارح بقى ثاني كده ازيك خلاص طبعا الحاجات ده اللي على الصفور عشان نكتب وننقل منها على طول لانها التقسيمه ديت مهمه عندي جدا احنا ايه يعني حتى يا ريت نعملها في, في عندنا كده بنفس الترتيب ده اللي انا مش عليه هو ده هيبقى ملخص الدرس كله الدرس الضمائر كله إن شاء الله يا يبقى ضمير في الأخير بينقسم إلى بارز وإلى مستتر. المستتر ما ظهور في الإيه في النطق. آه. زي مثلا إيه قال أي هو. رب اشرح لي اشرح. الفاعل تقدّم مستتر ومستتر وجميل تقدّروه إيه؟ أنت وهكذا. خلاص. دي بالنسبة الأقسام. باسم قول الله تعالى وقل الحق من ربكم اهو وقل الحق ها اه من ربكم وقل مين أنت يبقى ضمير مستتر وجوبا أن تقديره أنت يعود على مين على المخاطب تمام فمن شاء ها فمن شاء ا يؤمن تمام ومن شاء فليدفر وقل أنت الحق من ربكم فمن شاء هو لومي اللي هو الذي أراد الإيماء فليؤمن فليؤمن مين هو برضو ومن شاء هو فليكثر برضو ايه هو دي كلها أي فعل طبيعي أنه هو بيحتاج لفاعل الفاعل ممكن يكون اسم ظاهر وممكن يكون ضمير ضمير مستتر تمام كده؟ فمن شاء هنا ضمير مستتر فليؤمن اي هو ده الفاعل ومن شاء الفعل هو برضه فليجفر اي ايه هو وهكذا دي كلها امثله للضمير الايه المستتر أما نقول مثلا الطالب فهم الدرس الطالب ده مبتدا تمام وجملة فهم الدرس على بعضها ده الايه ده الخبر اه محل رفع خبر طيب ده ده اعراب اجمال بالنسبه للي فاهم الدرس السلام طب لما نيجي نعرف تفصيل فهم اه فعل ماض مبني على الفتح لأنه صحيح الاخر وما اتصل بشيء الفاعل ضمير مستتر وجوبه تقدره ايه هو يعود على من على الطالب الدرس مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع ايه خبر الايه المبتدا اه لو هو الطالب مستتر برضه اه مستتر أه. تمام الطالب ده اسم ظاهر اه بيعود الضمير بيعود على ايه الضمير نفسه مستتر الضمير نفسه ايه مستتر لان ملوش ظهور هنا هو. اه لان هو ده فاعل ما ينفعش ان اقول الطالب فاعل لان الطالب مبتدا مبتدا بيتطلب خبر الخبر اللي هو الجمله كلها بس الجملة الجمله دي فعليه ولا اسميه ف ف لا الجملة الثانيه الجمله يعني دي دي, دي جملتين اه الجمله كلها مكونة من جملتين جملة جمله صغرى أو جملة كبرى الجملة الكبرى اللي هي الطالب وفهم الدرس جمله كبيره دي الجمله الصغرى دي ايه فهمت الدرس الجملة الكبرى عندي اسميه ولا فعليه اسميه الجمله الصغرى فعليه تمام كده الفعليه دي معناها ان هي مكون من ايه فعل وفاعل ومفعول الفعل اللي هو فهم الفاعل هو ايه ضمير مستتر تقدروا هو الدرس ده الايه المفعول ايه به خلاصه ان الضمير المستتر ملوش ظهور في النطق ولا في الايه ولا في الكتاب اه نعم ضمير مستتر مبني على الفتح في محل رفع فاعل اه إعرابه كده لا ما بقولش هو بقى بقول ايه الفاعل ضمير مستتر تقديره هو بس اه طالما طال طل... عليك يا سياده طالما ال... نعم لأنه مستتر مش مش هقول ان هو مبني على كذا هو ولو... لو لو لو ظاهر عندي زي انا مثلا هقول مبني على السكون هو هو, هو الله هو احد يبقى هو ضمير مستتر ده ضمير بارز اهوت مبني على الفتح ماشي في محل رفع مبتدا وهكذا إنما ده مستتر ما أقولش حاجة. أقول إنه ضمير الفاعل ضمير مستتر و بتقديره إيه هو وخلاص طيب ده بالنسبة لي إيه للضمير المستتر اللي بالخلاصه إني هنا الضمير المستتر هو الذي لا يظهر نطقا ولا كتابة الضمير البارز هو الذي يظهر نطقا وكتابة والضمير البارز ممكن يكون متصل زي تاء في نجاحته أو أو لأ في كتابي وممكن يكون منفصل زي إيه أنا وده اللي هناخده دلوقتي بالتفصيل إن شاء الله خلاص دي أول نوع من أنواع الايه؟ أو أول قسمة من أقسام الضمير المستتر هنركينه على الجانب خلاص انتهنا منه ورفناه وقابلنا أمسيله كتيره عشان يبقى واضح في سيدينه البارز بقى البارز بينقسم لكم قسمة البارز بينقسم لإيه لقسمين آه آه متصل وإيه ومنفصل متصل زي إيه التاء في إيه فهمتو نجحتو تمام كده وزي إيه كمان زي الواو في قالوا صح كده شوال الجماعة دي فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه فاعل وزي النون من النسوة فيه يرضعنا وهكذا ده المتصل المنفصل زي ايه هو الله أحب تمام وزي أنا وزي أنت ده مضامر ايه منفصل طبعا انا نخذها بالتفصيل دلوقتي كلها هنحط قيمة كده بكل حاجة بس ايه انا بديك امثلة دلوقتي عشان تعرف تميز بين المتصل وبين الإيه المنفصل تمام كده؟ ده المتصل التاء في فهمته ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل قالوا الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل انهم في يرضعنا ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل بقى شخص الضمير من من كيفية بناءه اشوف هو مبني على ايه في الاخر وبقول ضمير مبني على كذا لأن الضمائر كلها ايه مبنية ملازمه للبناء بس مبني على ايه حسب بقى اللي حسب الشكل اللي قدامي وبعدين في النهاية في محل رفع ايه او في محل نصب او في محل جر زي ما ناخذ دلوقتي هو مثلا ضمير مبني على الف... على الايه الفتح في محل رفع فاعل في محل رفع مبتدأ حسب ما يجي انا ضمير مبني على السكون انت ضمير مبني على الايه طب نحن مبني على الايه على الضم دي كلها ضمائر مبنية وفي في النهاية دا ودا الاثنين ضمائر إيه بارزة والضمير ده بنقول إنه إيه من أعرف المعارف أو هو أول إيه المعارف هو من ضمن إيه أول حاجة أول رقم واحد لنا في إيه أنواع بنأخذ نواتج أنواع إيه المعارف أنواع المعارف خلاص رقم واحد في الضمير طيب هنا نبدأ في الضمير المتصل الضمير الايه المتصل ينقسم الضمير المتصل بحسب موقعه الاعرابي الى ثلاثة اقتان ينقسم الضمير الايه المتصل هو اللي شغالين فيه ما احنا بحسب موقعه الإعرابي إلى كم قسم ثلاثة أقسام ألف ما يختص بمحل الرفع ما يختص بمحل محل احنا في الضمير الايه المتصل يعني اللي هو ايه فارس اه ينقسم بحسب موقعه الاعراب إلى ثلاث اقسام اول حاجة ما يقتص بمحل ايه الرفع وهو خمسة ضمائر خمسة ايه ضمائر فاشوة تفصيل الحكاية. الحكاية دي بس لازم ايه نفهمها بالراحة كده ان شاء الله طيب يبقى رقم واحد من الخمس ضمائر الايه التاء اللي بنسميها تاء الفاعل أو التاء المتحركة اللي هي تاء الفاعل أو المتحركة تمام طبعا التاء ده هي ممكن تكون للمتكلم زي ايه التاء في قم تو تمام او للايه للمخاطب زي ايه التاء برضو في قم ها تاء او للمخاطبة زي التاء في ايه قم تي بكسر الايه التاء تمام ديت اول حاجة من ضمائر الرفع المتصبة اول حاجة من ضمائر الرفع الايه المتصل يبقى التاء اللي الفاعل للمتكلم زي التاء في قمت للمخاطب زي التاء في قمت للمخاطبه زي التاء في قمت ضمير رفع يعني ايه او بتختص بمحل الرفع يعني ايه يعني بقول هنا اما اعرب بقول ايه التاء ضمير مبني على الضم في محل ايه رفع ايه فاعل التاء ضمير مبني على الايه الفتح في محل رفع فاعل التاء ضمير مبني على الايه الكسر في محل رفع إيه؟ فاعل يبقى دي معناها أن هي تختص بمحل الرفع يعني ما نمسحش التأدي تيجي في محل نصب أو في محل إيه؟ جر وإنما هي دائما مختصة أجسة توفيات فضل وراء وإنما فضل المجل وإنما, وإنما, وإنما هي دائما ضمير مبني على الـ على الكسل أو الفتح أو ضم في نية في محل رفع إيه فاعل دي بالنسبة لنية خاصة محل الرفع تمام بالنسبة لنية ضمير متصل أهيت مش هيش منفصلة زي إيه زي أنا مثلا أو أنت أو نحن متصلة بالإيه بالكلمة التي قبلها ملزقة فيه بالنسبة لنية بارز ضمير بارز ما هو ضمير رفع متصل بارز نحنا مشين كده ضمير إيه رفع متصل بارز آه فا بالنسبة لنوّا بارز نوّا له ظهور في الـ في الكلام قدام آه بخلاف المستتر هما المستتر ما لهش إيه ظهور في الكلام خلاص آه تقديري تمام كده يبقى هنا ده رقم واحد ألف ما يقص محل الرفع خمسة ضمائر واحد التا إثنين ألف الاثنين ألف الايه مثل ايه قال قال أما باجي أعرف بقول إيه قال فعل ماض مبني على إيه الاتصال في ألف إيه الاثنين والالف الاثنين هم ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه يبقى ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه فاعل <asthma> اللي إيه ليال ألف اللي ليال إيه الألف ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه فعل خلاص يبقى الألف هنا ضمير رافعة هوت وفي نفس الوقت ضمير متصل وفي نفس الوقت ضمير إيه بارز الترتيب ده عايزين تنو إيه عاملينه عندنا عشان تنو متذكرون على طول يبقى رقم واحد تاء الفاعل رقم اتنين ألف الاثنين رقم ثلاثة واو ايه؟ ثلاثة واو الجماعة مثل ايه؟ اه قالوا قالوا قالوا لأن عليه عاكفينا مثل تمام؟ قالوا قال من قالوا فعل ما ابني على ايه؟ لا على الضم قالوا ما على الضم للطالب ايه؟ واو الجماعة تمام؟ وي واو الجماعه ماله بنقول في رفع ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل قالوا يبقى هو في النهايه رفع هو. محل رفع كل ده رفع خلص. يبقى دا من دم ضم... أول جماعة كذلك من ضمائر الرفع المتصلة الـ البارزة. أربعة أربعة يا المخاطبة زي إيه آه يا مريمو سجودي قنوتي ربيتي وسجودي وركع من الركعية يا مريمو ايه قنوتي ماشي اقنوتي لربك ها واسجدي ها واركعي واركعي مع الايه مع الراكعين تمام هنا عندنا اقنوتي بنقول على ايه ها. فعل أمر مبني على إيه؟ مبني على إيه لما الراجع كده برضو وإحنا عايزين إيه إحنا شغالين نراجع الحاجات اللي فاتت كلها لا ولا على كاس لا سكون ولا كاس مبني على حذف إيه؟ لأ حذف النون إقنوتي ناء مش إحنا قلنا أن الفعل مضارع يبنى على حذف النون يصيص بيه إيه؟ يائل إيه؟ يائل المناسب المخاطبة تمام؟ فبنقوله إقنوتي فعل أمر مبني على حذف النون وسجودي كذلك واركاعي كذلك خلاص يبقى اقنوتي اهوت وغيره فعل امر مبني على ايه حذف النون لأن مضارعه من الافعال ايه الخمس كم فعديت وينفع ان احنا نقول ايه اتصاله بايه او لاتصاله بياء المخاطبه الايه المؤنثه تم تمشي دي او تمشدي خلاص طيب ده دي اقنوتي الياء بقى الياء مالها بننطرفها ايه ضمير ها مبني على السكون في محل رفع ايه في محل رفع فاعل يا مريم اقنوتي ربيك وسجدي واركعي يبقى الضمائر دهيت الياء دهيت والياء دهيت والياء دهيت كلها بنوعها ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل يبقى ياء المخاطبة من ضمن ضمائر الايه الرفع المتصله البارزة ياء المخاطبة من ضمن ضمائر الرفع أهيت المتصلة أو. ما يقتصل بمحل الرفع خلي بالك أو. ماشي المتصلة أهيت تخطينا الايه البارزة خلاص رفع متصل بارز لازم نعرف الثلاث حاجات دول ياء الايه ياء المخاطبة رقم خمسة والأخير نون الايه خمسة. نون النسوة زي ايه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين تمام طيب انا لما بنعرب بنقول الوالدات ده ايه مبتدا مبتدا ماله مرفوع وعلامه رفعه الايه الضمه الظاهره لان جمع مؤنث سالم بيرفع بالايه بالضمه طيب يرضعنا يرضعن اولادهم على فضال ايه ده خبر عن الوالدات انا بقول الوالدات مالهم اكبر عنهم ان هم يرضعن اولادهن تمام طيب إيه إيه إيه الجمله دي العربه تفصيل يرضعنا يرضع من يرضعنا فعل مضارع مبني على الايه؟ على السكون لاتصاله اتصالوا بنون النسوة طب نون النسوة يرضع ناء مالها بها؟ يبقى نون النسوة اهيت؟ ضمير ها مبني على الفتح يرضع ناء اهو ماشي؟ في في محل رفع ايه؟ فاعل ده اللي نعايزه يبقى النون بتاعت ايه؟ يرضع لده هيت؟ ضمير مبني على الفتح في محل رفع إيه فاعل نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل وطبعا أولاد ده إيه مفعول به أولاد مضاف وهن مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل والمفعول كلها إيه خبر آه في محل رفع خبر عن إيه عن الوالدات الشاهد معه إن نون النسوة هي من ضمائر الرفع المتصلة إلى إيه البارزة. يبقى هنا لما بنتكلم عن الضمير كأنواع من أنواع المعارف بنقول إن الضمير ينقسم إلى بارز و إيه و مستتر المستتر على جمع ما نوش ما نوش أي إيه أنواعه أو ك يعني الشغل كله في البارز ضمن البارد الضمير البارز ينقسم لمتصل و إيه دي أمثلة للمتصل التاء في فهمته الأول جماعة في قالوا إنه نسو في رضعنا أمثلة على سبيل التمثيل لأن للحص لأن الحصرة بمنفصل و هو المنفصل برضو على سبيل المثال برضو هو انا نحن انت كده دي برضو على سبيل التنسيل لان فيه تفصيل تاني هنحصر فيه كل قيمة كل ايه كل هذه الضمائر زي احنا ماشيين كده بس نحط كل قيمة في مكانها الطبيعي بتاعها يعني فيه قيمة لضمائر الرفع فيه لضمائر النصر فيه ضمائر كذا الجر يبقى احنا عارفين كل حاجة تحت ايه مكانها الطبيعي فبنقول المتصل بحسب موقعه الاعرابي بينقصي مكان قسم الى ثلاث ايه اول قسم اللي هو الف ضمير الرفع اللي هو بيتصب محل الايه الرفع ده المتصل كم قسم هم كم ضمير خمس ضمائر اللي هم ايه ها تاء الفاعل الف الاثنين واو الجماعه ياء المؤنث المخاطبه نون الايه النسوه دول ضمائر ايه رفع يعني لا تيجي لا في نصب ولا في ايه ولا في جر يبقى تاء الفاعل تاء الفاعل الف الاثنين واو الجماعه ياء المؤنث المخاطبه نون الايه نون النسوة ده رقم واحد اللي هو بيختص بمحل الايه لمحل الرفع طيب رقم اثنين او رقم بقى ما يصلح أن يكون في محل نصب حينا يعني في بعض الأوقات يصلح أن يكون في محل نصب أو في محل جر حينا إيه؟ حينا آخر يعني مرة يجي هو ضمير واحد معين أو, أو أكثر يعني نفس الضمير بيجي مرة في محل نصب ومرة بيجي في محل ايه ضر خلاص مرة في محل نصب ومرة في محل جر رقم واحد منهم وده كم ضمير ثلاثة وهو وهو ثلاثة خلاص رقم واحد يائل ايه يائل المتكلم نصب في محل نصب يعني وفي محل ايه جر النصب زي ايه اللهم ارحمني ارحم هنا ده ايه فعل الام والفاعل ها نعم لا اما هو احنا في حاجة اسمها المعنى الحقيقي للأمر والمعنى المجازي اللي لما بتقول اللي ان هو فعل الأمر في مقام مقاطبة الدولة العالية أمر يراد به معنى مجازي آخر وهو الدعاء انما الاصل في انه هو ايه فعل الأمر اما هو لك ارحم هذه الفتاة الى فعل ايه فعل أمر هو من حيث وضعه اللغوي من حيث اللغة هو فعل الأمر ولكن تعتاريه أو أو أو تضراء عليه معان مجازية أخرى متعددة زي الدعاء وزي الاستغاثة وزي كذا وزي كذا كده يعني نعم تمام كده رب ربغ في رحم هو هو هو في أمر في الأمر ولكن أمر أريد أريد به إيه دعاء أريدك إحنا بنقول إن السياق هو اللي بيحدد إيه أو المدلل العام هو اللي بيحدد نعم نحن طبعًا بنتكلم عن نحس ال الاعراب النحوي البحث راح حضرتك فبنقول هنا ارحم فعل امر يرده الدعاء مبني على الايه ها على السكون تمام كده طيب آآ آآ آآ النون الوقايه نون الوقايه يعني تاكل الفعل من الكث عشان ما اقولش ارحمي لأن لو لو لو, لو, لو دخلت ياء المتكلم مباشره بياء المتكلم ودي نون نون الوقايه وده الفعل معايا لو الياء التصقت بالفعل مباشره هنكسره قبلها اللي هو مين تبقى ارحمي تبقى ما ينفعش فتيجي نون الوقاية بتاقل فعل من الكس بتحمل فعل من الايه من الكس طب فين الفاعل فاعل ارحم ايه ضمير مستتر تقديره اللي هو ده تقديره ايه ارحم اللي هو مين انت انت يا رب كأن انا بخطب ربنا سبحانه وتعالى قدامه هو تمام مستحضر الذات الالهية وقع اللهم ارحمني انت إنه هو مخاطب قدام سبحانه وتعالى، فأنت ضمير ده, ده بقى إيه مستتر، أنت هنا ضمير إيه ما هوش ظاهر خالص، تمام؟ ومال الظاهر عند البارز بقى عند اللي هو الواق إيه؟ الياء، الياء ده ضمير بارز لأنه لأنه لا لا ظهوره في في ومتصل لأنه متصل بالكلمة وفي في محل إيه؟ في محل ناسبيات، لأنه يبقى يقول بقى على الياء ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه مفعول به في محل نصب ايه مفعول به طيب يبقى ياء المتكلم احيانا تيجي في محل نصب واحيانا اخرى تجيء في محل ايه في محل جر زي ايه كتابي مفيد كتاب من كتاب مبتدأ ومفيد من خبر تمام اليائبة مضاف إليه آ إن كتاب مضاف واليا بقول في عرابها ضمير مبني على السكون في محل جر إيه مضاف إليه اليا بقول في عرابها إيه ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه رقم اتنين هاء الغائب او الايه الغائبة ممكن نسموها تجاوزا هاي الغايب وخلاص تبدا تبقى هي ايه maksudها هو او ايه او ها هو او ها خلاص ازاي بقى ديت مره تيجي في محل نصب ومرة تيجي في محل ايه في محل جر النصب نصب وايه وجرم النصب زي إيه الضيف ف أكرمته ضيفة مفعول به مقدم آه. هنا على سبيل الإشتغال نكتب إيه الضيف وأكرمت ولا هي ضيفة نصلحها الضيفة أكرمته لأنه هنا بي آه آه بيسموه يسموه علم اسم بس هو مش, مش هو في صدر الكلام وإنما في صدر لا ما هو ما هواش في صدر الجملة في صدر الجملة فعل مقدر من آه آه الفعل السابق يعني أكرمت الضيفة أكرمته وكأنه أعيد تكرار الفعل للتأكيد قال تعالى والسماء بنيناها بأيدي قال إيه والسماء بنيناها قال إيه والسماء بنيناها ب بأي... أي بنينا السماء بنيناها بأي؟ أي أي بقول رغم إنها ف ف الكلام هذا بس ما هياش إيه مرفوع تمام فبنقولنا الضيفة أكرمته هنا الشاهد معه إيه الهاء ده إيه تمام وانجله برضو إيه الفتاة أكرم هو الهاء دهي ده ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به والهاء دهي ده ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه مفعول به ما اكرمه فعل ما تمام والتاء الفاعل والهاء ضمير مبني على الايه على الضم في محل نصب مفعول ايه بيه. ودي برده اكرمه فعل ما والتاء الفاعل والهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه مفعول به يبقى دهاء الغائب ودهاء الغائبة الاثنين في ايه؟ في محل ايه هنا؟ في محل نصب تمام؟ لا زي ما هي كده اللي, رب... اللي فات يعني؟ ما حابل راجع هوا كله ما حابل راجع اللي فات كله قدر. حابل راجع اللي الايه؟ ايه أيوة طب ايه المشكلة يعني؟ آه <تع Feniley> مش دهيل خالص في إيه <جاهزة> في مفعولين آه لا مفعولين بس هي جملتين مختلفتين لأن الضيفة منصوبة على الاشتغال حاجة اثناء إشتغال هن بعدين فيما بعد يعني في الاخر خالص بدت اشتغال يعني ايه بس مش السنة دي لا سمع ربع إن شاء الله سمع ربع <تصفيق> آه. طيب آه. خلاص اخونا نعم أك... خلي... ما لكش تدخل بالفتاة دي خالص ما لكش تدخل باي بالفتاة ولا بالضيف دي آه. خليك في اكرمها ماشي اكرمتوها واكرمتوه دي جملة فعلية كلها دي جملة فعلية ودي جملة فعلية الإعراض فيهم يسير على نسق واحد أكرمها فعل ما والتأتي الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل وهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب إيه الشاهد معنا لهاء ده إنه ضمير نصب ضمير إيه؟ ضمير, إيه؟ ضمير, إيه؟ ضمير, إيه؟ ضمير إيه للنصب تمام؟ إنه جد في النصب إيه ورفع قصد متصل متصل بارز ده الشاهد معنا الجر زي إيه همه أحسنتم إيه إليه و... وإليها تمام هنا الضمير المجرور معنا إيه إليه برضو إليها خلاص فإليه هنا ضمير مبني على إيه على الكسر في محل جر بإلا والهاء هنا ضمير مبني على الكسر في محل جر بإيه بإلا برضو الموضوع ما إن إحنا هي هي هي, هي حاجة واحدة أنتم بخير إنها صعبة نظام معين ماشيين عليه. ايه ستايل معين. يعني انا بقول ضمير مبني على كذا دي يعني منظومة او او, أو يعني ايه فقرة بقى مع كل الضمائر ضمير مبني على كذا فضل من تشكيل نفسه اه من تشكيل نفسه نطق بي اه اكرمتوها معروف ان الالف دي لاينا بس انا بحطه سكون في الكتابة ان الالف لا تسكن لا يوضع عليها سكون انها ساكنة بذاتها محتاج ان انا اسكن بس انا بحط لك السكون دلوقتي عشان اقعد اوضحها لك يعني تمام هنا مثلا اكرمته مبني على الضم مررت به او اليه مبني على الايه على الكسر يعني ملازم للبناء على الكسر الا انه في محل ايه جار هنا في محل نصب وده هيخلينا نرجع للبناء بقى والكلام ده اللي احنا ايه يعني ده احنا بنراجع فيه بقى زي ما قلت لكم ان النحو كله متركب ايه على بعضه اه ده رقم ايه 2 يبقى رقم واحد جاء المتكلم تأتي في محل نصب وفي محل جر هاء الغائب أو الآيه أو الغائبة رقم ثلاثة إيه كاف الخطاب ثلاثة كاف الإيه. الخطاب في محل نصب زي إيه وفي محل جر كاف الإيه الخطاب النصب زي إيه اكد اكرم تو ك تمام الجر زي ايه مررت بك تمام اكرمتك ومررت ايه بك اكرم فعل ماضي والتاء ت الفاعل والكاف ضمير مبني على الايه على الفتح في محل نصب ايه مفعول به الواقع عليك الاكرام انت الواقع عليك الايه الاكرام مررت بك الباء حرف جر طبعا مررت ده فعل وفاعل الباء حرف جر والكاف ضمير مبني على الايه على الفتح بك اهو في محل ايه في محل جر جر لا في محل جر بالباء اللي حرف الايه حرف الجر أوه. لو لو امانه تبقى ايه اكرمتك امرت بك كلها غيره ان أنا اقول ايه بدل ما اقول مبني على الفتح اقول مبني على ايه على الكسر بس وبرضو في محل نصر او في محل جر خلاص يبقى الخلاصة عندي ان الضمير المتصل بحسب الموقع ينقسم انقصب الاساس الاخصار ضمائر تقتصب محل الرفح اللي هي تاء الفاعل هم الف الاثنين وهو الجماعة ياء المؤنث المخاطبة نون الايه النسوة دولي خمسة ما يصبح لأن يكون في محل نصب أو في محل جر. اللي هو إيه؟ جاء المتكلم هاء الغائب اللي هو رقم ثلاثة إيه؟ كاف الإيه؟ كاف الخطاب. خلاص. بالآية المتكلم هاء الغائب كاف الإيه؟ عشان لو حد يجيب آخر البتاع طب بتش ثلاثة كاف الخطاب. ده في الايه خلاص اتفضل امم هجرب لا مفيش بقى مفعول بهنا الفعل نفسه لازم لا يتعدى الى مفعول بس مررته بفلان خلاص مش محتاج بقى مثلا لما اقول ايه ضربته فلان او اكرمته فلانا محتاجه محتاج, محتاج مفعول به لان في فعل متعد في اللازم ده بالنسبة لضمائر اللي تطلع أن تكون في محل نصب وفي محل إيه؟ جر طيب يبقى احنا خدنا كده اقسام الضمائر المتصل بحسب موقعه العربي خدنا كم قسم؟ قلنا هي ترت اقسام خدنا كم قسم؟ اثنين اه في محل رفع رقم واحد اثنين او باء في محل إيه؟ نصب و... او جر يبقى هنا بقى ج جيم ج ايه عملوني كده ما يصلح ها لل لن... لل للرفع والنصب والايه والجر اه وهي ايه ناء خاصة يعني هي مفيش دي مفيش فيش دي, فيش تفصيل دي. هي ناء بس مش ناء مرة بنسمى ناء الفاعلين وناء المفعولين هتي قيلنا بقى دي ربنا مثل قوله تعالى ها. ربنا إننا ها. سمعنا ده مثال للثلاثة مش في ناء ناء ناء نا. إحنا عليه. مرة جات في محل رفح ومرة في محل نصب ومرة في محل ايه جر ازاي ربنا عندنا دلوقتي اول ايه في محل الجر الاول اه ربنا تمام طيب في محل نصب اللي هو ايه سمعنا في محل الرفع اللي هو ايه اكثر في محل النصب اللي هو ايه اننا اه اه الرفع سمعنا ازاي الكلام دوت بنقوله النجيم من ضمائر الضمائر المتصلة بحسب نواقع العراجة ما يصل الرفع والنصب والجر لنا خط ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان طيب فهى ثلاث نمازج للثلاث مواضع الجر ربنا إزاي مش رب مضاف وناء مضاف إليه رب مضاف وناء إيه مضاف إليه ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ونكتب الإعراف في الإيه هنا هوت آه. تمام نعم علامة إيه لا، ده على النون آه النون المفتوحة آه إنما أخرى الضمير فين؟ الألف. آه الألف تمام؟ عشان كده بيقول نا. نا فبنقوله الضمير مبني على على السكون في محل جر مضاف إيه؟ مضاف إليه؟ إننا إننا دي بتعمل إيه؟ مش دي حرفة توقيته ناص إننا وناء دي يتبقى إيه؟ ضمير مبني على السكون في محل إيه؟ ناص اسم إننا نصب باسم إيه؟ اسمين، إيه؟ سمعنا سمع ده ونا وناء اسمنا الفاعلين تمام؟ بنقول ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه؟ رفع فاعل يبقى جاتنا مرة في نفس الآهية مرة في محل جر ومرة في محل نصف ومرة في محل إيه؟ رفع هذه الجر وهادي النصف وهادي إيه؟ وهادي الـ الرفع نحن ممكن بيع عشان ما نلغبتكمش ا ان امنوا بربكم فامننا تمام 10 ام ده ماضي فعل ماضي ام ما الفعل نفسه فعل ماضي فامن فاعل لون برضه فاعل بتقول في محل رفع برضه ايه فاعل عشان ما نتخبطش ما يصح الا بالترتيب بقى ما يصح الايه نجيبها كده بالترتيب الايه للجر والايه والنصب والرفع عشان نبقوا فاكرين بالضبط اه ترتيب الايه الايه اللي عندنا خلاص الموضوع ده مكعب شويه ولا بس تعتقد ان هو يعني واضح كده على الموضح مش هنوضح اكتر من كده يعني انا يعني بكتب فيها اهوت عشان نوضحه بالضبط ليه؟ يا أول مرة كنتم على الصبورة الله هلعب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عشان جي متأخرين بقى سمك ما أنا عارف أولا دكتور عبد حميد ملاشة النهاردة وتصف فجأة أولله وتصف عليها برضو <تصفيق> أولا هلش يا أخي <تصفيق> أنا ه.. ه... هنراجع تاني برضو بالراحة جد أنا كنت محضر تلات حاجات الضمير وال... والعلم واسم وال... الإشارة ما هذا راح بس آه ف... ب... طب يا ريت آه يا ريت تسدون النص العدد والله من هاي سال الله يحمي باليانق كلام ده كم نا كم مرة ال ااا ياه دي دي مخلصنا فر الضمير اس سبعة مم ي... ي... ي... ي... ي... مخلصين فر الضمير صح, مخ... صح؟ ايه مش كده مشان مشان هن... مشان هن... مش نكمل غير الضمير ده تبع تعمل ده يا أستاذ محمود ناصب الفعل المضارع برضو مش فيه, مذكرة فيه نسخة منها عند المكتبة في المكتبة اللي برة صح طب يسألوا برضو الله الكريمة ناصب الفعل المضارع اي في حد دائجة تاني الناس يجان تأخذ هتركز معايا على الايه على السبوره هنراجع ثاني برضه بنقول يا اخواننا ان ال... الاسم بينقسم الى قسمين نكره وايه ومعرفه تمام لو جبنا المذكره خلاص من الاول الاسم بينقسم الى قسمين نكره ومعرفة النكره دي بيدل على ايه على غير معين ناكرة غير معروف انسان أو, أو, أو, أو, او حيوان او جماد او اي حاجة غير معروف اسمها ناكرة زي قلم قلم اي قلم مش محدده تمام اما اقول اشتريت قلما وكتبت بقلم ده قلم وده قلم بس مش محدد انما اما اقول مثلا ايه اشتريت الكتاب انا باخدت لك اشتريت الكتاب ده معرفة انا كنت بتكلم معاك مبارع على كتاب معين معروف محدد هو تمام؟ فأقولك النهاردة اشتريت الكتاب يبقى أنا ايه الكتاب هنا معرفة ما هي هواش ناكرة بخلاف ايه قرأت كتابا اي كتاب يبقى المستمع اللي قدامي ما هوش عارف كتاب ايه بالزبط انما يقولك اشتريت الكتاب يبقى معروف ان هو الكتاب اللي أنا كنت تتكلمك عليه اما يقولك قرأت كتاب الفقه يبقى معرفة ولا ولا ناكرة معرفة لان حددته بايه بالمضاف إليه اللي هو اللي الفقه وهكذا أما قول محمد معرفة ولا نكرة محمد معرفة إنه محمد المعين آه جاء محمد أو حضر محمد اللي إحنا عارفينه اللي هو معهود بينه وبين اللي المخاطب بتاعي خلاص ده الفرق بين المعرفة وبين اللي هي النكرة الفرق ده بنقضوه كتمهيد للحديث عن أنواع المعارف لأن المعارف عندنا هي هي أساس إيه أساس حديث نكرة والمعرف فالمعارف بتتعدد وتتنوع الى انواع متعددة منها العلم ومنها الضمير ومنها الاسم الموصول ومنها اسم الاشارة ومنها المنادى او المضاف الى واحد من, من هذه الاشياء فبنقول اول درس او اول حاجة معانا في انواع المعرفة او انواع الاه المعارف رقم واحد ايه الضمير الضمير دوت الوى احنا كلنا عارفينه وحفظينه كلنا ايه عارفينه يعني مررت به رأيته اكرمتها انا هو انت هي اياك اياها عارفينها بس عارفينها بطريقة ايه مشوشة مش منظمة معي او لا ايه يعني مش عارفينه ده ضمير ايه وده ضمير ايه ده رفع ده نصب ده كذا مش عارفين الكلام ده احنا النهاردة كل شغلنا ان احنا بنحط كل نوع من انواع الضمائر في مكانه ونفصل انواع الايه الضمائر اه فبنقول إجمالاً الضمير ينقسم إلى قسمين بارز ومستتر ده إجمالاً مش تشايف اللي عصبه راح ببك البارز اللي فوق هوت وده المستتر عشان كده أعمل لك تقسيم عام هوت البارز هو الذي يظهر في الايه في, في, في, في النطق والكتابة يعني لما أقول مثلاً نجحته التأفي نجحته بارز ولا مش بارز طيب كتابي الياء في كتابي بارز اي اي اي اي اي انا طالب في المعهد انا ده بارز ولا مش بارز يعني الظاهر له جسمه قدامي في النطق وفي الكتابة معايا انما المستتر هو الذي لا لا لنطقا ولا كتابة قال رب شرح لي صدري قال من القائل هو ضمير مستتر تقديره هو يعود على من موسى عليه السلام تمام يبقى ما قالش ايه قال انا او قال هو لا ده هو ضمير مستتر يعني مخفي الاستدارة اللي هو الايه الخفاء آه. فمستتر يعني ملوش ظهور في الكلام قدامي بس انا بقى اقدره في النفس بقى اقدره في النفس لان الجملة تحتاج الى فعل وفاعل ده الاساس, الأساس بتحت اي جملة فعلية ان هي عايزة فعل وإيه؟ وفاعل ادي الفعل قال ما الفعل الفاعل يبقى مش موجود يبقى بقى اقدره ضمير مستتر تقديره هو يعود على من على سيدنا موسى عليه السلام قال رب اشرح اشرح اشرح ده فعل عام الفاعل من اللي هيشرح الله عز وجل يبقى ضمير مستتر تقديره ايه انت ضمير مستتر تقديره ايه انت وزي ما قال الاخ انه فعل امر يربيل ايه الدعاء آه. يبقى قال رب اشرح لي صدري طب ويسر برضو يسر فعل ايه امر برضو الفعل فين ضمير مستتر تقديره ايه انت طيب عندنا مثلا وقل الحق من ربكم قل قل ايه من... ده فعل فين فاعل ضمير مستتر تقديره أنت فمن شاء من اللي شاء هو اللي هو ايه اللي هو اي حد اللي عايز يؤمن هاي يؤمن فليؤمن من اللي هيؤمن برضه هو برضه اللي هو اي حد ده اللي هو مش معروف ومن شاء فليكفر نفس النظام ده كلها ضمائر ايه مستتر عشان انا كده عاملك علامة ايك الصغيرة هي توفوق منها هو يعني ضمير مستتر تقديره ايه هو يعود على اللي قبله الطالب فهم الدرس فهم الدرس الشيء عندنا في جملة إيه فهم الدرس دي جملة فعلية مقارنة من فعل وفاعل ومفعول به أذ الفعل اللي هو فهمة فين الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو الدرس ده إيه المفعول به تمام كده طيب هنا ده ضمير مستتر خلاص انتهينا منه معدتك اكتر من مثال عشان تبق إيه عارفوا إنه مستتر ضمير نفسه مستتر ما هوش ما له زور في الإيه في اللابس البرز به له ظهور نجحته التأهية واضحة قدامها وظهرة كتابي الياء ضمير بارز انا طالب نحن فعلنا كذا نحن برضو ضمير بارز تمام بارز يعني له ايه له ظهور فيه في, ال في النطق قدامه ده تقسيم عام او اجمالي للدرس الايه الضمير اركن المستثن على جنب اللي انه مفهوش كلام يرحمكم الله لا ما لسه ما في المنفصل احنا ركز اركز معايا واحدة واحدة يعني شوف انا ماشي معاك ازاي خلي ترتيب التركيز في في في في دماغك مش معايا زي ما انا ماشي بالظبط انا بقول اهو الضمير التقسيمه اجمالا بارز ومستتر البارز خلاص اهوت والمستتر اهوت قلت لك البارز نوعين للضمير اللي هو المنفصل والايه والمتصل اللي بتتكلم عنهم دول تاء متصل انا منفصله عشان كده هنخش على طول للتقسيم الثاني بقى بس تابع الايه تبع البارز بقى يبقى الضمير البارز المستكل ركتينه على جنب خلاص البارز بينقسم من كم قسم قسمين متصل وايه متصل جبت لك امثلة زي في فهمته ده متصل الووفي قالوا ماشي النوم في ايه يرضعنا منفصل زي هو وزي انا وانت ونحن ده منفصل يعني المستقيل بذاته ما هوش متصل بالكلمة اللي ايه اللي قبل منه تمام كده ده ده المتصل وده المنفصل دول القسمين للضمائر الايه البارز تمام اركن المنفصل على جنب ونبدأ في الايه في المتصل بنقول المتصل بحسب موقعه الاعرابي يعني موقعه الاعرابي يعني يعني يكون رفع في محل رفع يكون في محل نصب يكون في محل ايه جر ما هو يا رفع يا دول بينقسم الى ثلاثة اقسام الف يعني القسم الاول من الثلاث اقسام ما يختص بمحل الايه الرفع ضمير اللي هو المتصل بيختص بمحل الايه الرفع ده خمس أقص... خمس ضمائر تاء الفاعل تاء الايه الفاعل, الفاعل. وقلت زي التاء في قمت ممكن تبقى مضمومه للمتكلم او او مفتوحه للمخاطب او مكسورة للمخاطبة بنقول دي كلها تاء ايه تاء فاعل يبقى بل... ما بنجي نعربها نقول التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل يبقى من ضمير الرفع أنا بس من ضمير الرفع من ضمير اللي إيه الرفع اثنين ألف لاثنين قال ربنا ضمنا انفسنا قال أو الالف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل و أول قالوا و أول ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل يا المؤنث المخطوبة اقنوتي لربك وسجدي واركعي الياء ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل نون النصف والوالدات يرضعنا نون النسوة وضمير مبني على الفتح في محل رفع ايه فاعل يبقى دولي الخمسة هم دول ضمائر الرفع المتصلة يبقى اول قسم من اقسام ضمائر الرفع ضمائر من اقسام الضمير المتصل او البرج المتصل ما يختص بمحل ايه الرفع وهو كم نوع خمسة تاء الفاعل هه الف الاثنين واو الجماعة يائل المؤنث المخاطبة نون النسوة نقولهم مع بعض تاني ما يختص بمحل الرفع تاء الفاعل الف الاثنين واو الجماعة ن... يا المؤنث المخاطبه نون الايه نون النسوة ده يعني القسم الثاني من اقسام ضمير الرفع بحسب موقعه الاعرابي ما يصلح ان يكون في محل نصب او في محل ايه جر كده ما فيش نرفع خالص خلاص انتينا الرفع يبقى يفتح ان هو مرة مرفوع في محل رفع يعني ويجي ناقص في محل ايه نصب وفي مح... مره في محل ايه جر والله ده تلات ثلاث ضمائر اول حاجة منهم ياء المتكلم عامل في محل نصب زي اللهم ارحمني الياء نفسها اهيت في محل نصب مفعول ايه مفعول به جر زي كتابي مفيد الياء في كتابي ما هي دي الياء المتكلم اهيت الشاهد معانا المتكلم الياء في كتابي في محل جر مضاف ايه مضاف اليه يبقى مره جاء جاءت ياء المتكلم في محل نصب في ارحمني ومرة جات في محل ايه جر طيب الثاني هاء الغائب أو الغائبه هاء الغائب أو الغائبة في محل نصب زي ايه اكرمته هو هو ده دهيت في محل نصب ده للغائب الغائبة اكرمتها في محل نصب مفعول ايه مفعول به هنا في محل نصب مفعول به وهنا في محل نصب مفعول ايه مفعول به والاثنين هاء الغائب أو الغائبه ده في محل نصب طب الجر زي ايه احسنت اليه وإليها الضمير في إليه والضمير في إليها مبني على الكسر هنا مبني على السكونة في محل إيه في محل جر بإيه بإيلا يبقى ده رقم اثنين من الضمير الذي يصلح على يجيء المتصل الذي يصلح على يجيء في محل نص أو في محل إيه جر يبقى رقم واحد جاي المتكلم رقم اثنين إيه هاي الغائب أو الغائبة رقم ثلاثة كاف الخطاب زي أكرنتوكا ومررت إيه بيكا المؤنث والمذكر تمام آآ آآ كاف الخطاب اكرمتك الكاف هنا ايه ضمير مبني على الايه على الفتح في محل في محل ايه نصب مفعول به طيب والكاف هنا ضمير مبني على الفتح في محل ايه جر بالايه بالباء اللي حرف الايه حرف الجر يبقى مرة جت في محل نصب ومرة جت في محل ايه جر كاف الخطاب يبقى القسم الثاني من أقسام الضمير المتصل بحسب موقعه الاعرابي ما يصلح لان يكون في محل نصب او في محل ايه جر وهو ثلاثه ضمائر ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف الخطاب ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف الايه الخطاب دول ينفع ان هم يجي في محل نصب او في محل ايه جر رقم ثلاثة من اقسام الضمائر المتصل ما لا ما يصح لان يكون في محل نصب او جر او ايه جر أو نصب أو رفع الثلاثة بقى مع بعض خلاص يبقى بالترتيب كده رقم واحد محل رفع بس رقم اثنين نصب وجر رقم ثلاثة نصب وجر وإيه ورفع الثلاثة مع بعض وده خاصة به ناء ناء فا... فقط ما بنسمحش ناء الفاعلين بقى لأنها متعددة ناء خاصة زي ربنا إننا سمعنا ده مثال فيه الثلاث أنواع عندنا ثلاثة ناء وناء مفعولين وناء احيانا تيجي في محل جر تمام زي ايه زي ربنا رب مضاف وناء ضمير مبني على السكون في محل جر ايه مضاف اليه معايا ربنا كان انا قلت ايه رب العال رب العالمين مثلا يعني يبقى رب هنا مضاف والع مضاف اليه شلنا العالمين وحطينا ايه نا خلاص فناء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه اننا ان واسمها تمام ان بتنصب اسمها اسمها اللي هو ايه نا اهو ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه اسم ايه اسم ان سمعنا من اللي سمعوا احنا يبقى الفعل سمعنا ده فعل اهو ماضي ونا ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل يبقى نا جت مرة في محل جر ربنا وفي محل نصب ان انا وفي محل رفع سمعنا دي ايه الخلاصه يبقى الخلاصه ان الضمير المتصل خلاص ما لكش دخل بالاقسام اللي قدام بينقسم بحسب موقعه الاعرابي الى ثلاثه اقسام مش هنعيد ثاني بقى خلاص دي <تصفيق> خلاص بينقسم الضمير المتصل بحسب موقعه الاعرابي الى كم قسم ثلاث اقسام ما, ما يصبح لان يكون في محل ايه رفع وما يصلح ان يكون في محل نصب وجر وما يصلح لان يكون في محل رفع ونصب وجر. ما يصلح لان يكون في محل رفع كم ضمير خمسة اللي هما ايه تاء الفاعل ألف الاثنين و أو الجماعة جاء المنس نون الايه النسوة. ما يصلح لان يكون في محل جر او نصب كم ضمير ثلاثة اللي هما ايه جاء المتكلم هاي الغائب كاف الايه الخطاب. ما يصلح لان يكون في محل رفع او نصب او جر نا خاصة مثل قوله تعالى ربنا اننا ايه سمعنا فهمتني انت دي خلاص كده واضح الكلام يعني تمام الحمد لله ليس لها لا مش لا... مش ليس لها محل من الاعراب ما, هي... ما انت انت كده تلقطت كده كلها مبنية على كذا في محل ايه في محل كذا مبني على كذا في محل ايه كذا تفضل رب منادى منصوب ويا إن ده محزوف ورب منادى منصوب لأنه مضاف ورب مضاف تاني وناء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه حضر. نعم؟ تمام طبعا لا اما انت هتبص للجملة اه بس مش هتحدد نوع الضمير غير لما يكون حافظ الحاجات دي تمام لو انت لو لو انت, لو انت, لو انت عندك ملكة عربية موثوق منها 100% مش, مش شرق ان تحفظ الحاجات دي يعني انا ما انا كنت حافظه من لسه حافظه من دلوقتي طبعا بحضر محاضر انا معروف ان انا انا انا اعرف مثلا ده كتابي الياء هنا مضاف اليه خلاص تمام إيه، مم. تمام، مضاف إليه، آه، كتاب مضاف ولياء مضاف إليه ومفيد خبر، تمام، طب أنت عايز تقول يعني عايز تقول فاء، اللي هي ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، تمام؟ كأن هنا المبتدا مكون من من من, من كلمتين مضاف ومضاف إليه، تمام؟ آآ آآ هنا بنقول إيه؟ كنا نتكلم على ايه ربنا اننا خلاص قلنا ربنا اننا اننا حرف توكيد ونصب لما حلو من العرب ونا اسم اننا منصوب مبني على على السكون في محل نصب نا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم اننا سمعنا سمع من سمعنا فعل ماضي مبني على الايه ها على السكون اللي تصلي بايه بناء الفاعلين ماشي وناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل مناديا دا الايه سمعنا مناديا ما له مفعول به منصوب علامة نصب الايه الفتح الجملة بقى من الفعل لو هو سمع, سمع والفاعل اللي والمفعول به مالها ها في محل رفع خبر ايه خبر ان ربنا اننا سمعنا مناديا تمام جملة ينادي للإيمان ينادي للإيمان بصفة ايه شكرا جزيلا شكرا كاسمن طب هنوزعهم عليهم ولا ايه طيب ماشي طب خلاص ماشي شكرا جزيلا بس من اللي حاسب على دول <تصفيق> طيب بتاع المرتبة الحاسب <تصفيق> خلاص <أنا> الحاجات ديت احنا عايزين ان الراجل اللي بيع بيطبع كل شوال حسابه احنا لو, لو عملينها ملزم على معضها فتترهدت الموضوع وكنا ممكن شوفنا مكن التصوير بتصور مثلا بخمس ساعات ولا مش عارف شلم ولا ولا سبع ساعات ولا الكلام ده ولا بريزة بدل لما رابع دي لان ده كتير اوت اه مش مشكلة خلاص كده بالنسبة للإعراب بالنسبة للدوير يا اخوانا المتصل في مشكلة كده أقل إيه؟ هم؟ أظن كده ما يعني إيه؟ أه استوعبنا تماما عايز حافظ وبعدين أنا مرتبها لكم بالضبط أتباير يمين أه بيساعد على الإيه؟ على حافظ هنا ولا هناك؟ هنا ولا هناك؟ الضمائر دي ولا إيه للضميرة؟ نمسح <تصفح> الحاجات دي يا <ها> اخوانا <تصفح> ولا ايه امم السبجكتيف موجوده <مصح> ماشي بس يعني عايزين برده ايه بس احنا عايزين نشتغل في, في اللي بعد كده ما ناخد بس هناخد ان شاء الله بس دلوقتي دلوقتي انا كنت بقول لك ان انا هخلص المعارف كلها في محاضرتين ايه مش من اللي فات يعني اصل انت هت هت هتراجع ولا ايه ده انت هتراجع انت متكئ انك على في صحرا بتقول لي ادور لنا على ابره ولا ولا مش عارف اتفضل ايه يا الناحو كله يعني لا انت تخلط 25% من الناحو بس السنة دي وتانية 25% وثالثة ورابعة يعني لسه باب كتير ما شاء الله مالوان خلاص الناحو ده انت لسه موضعك وخلي بالك ان الحاجات دي مختصرة جدا يعني يعني احنا يعني اقول لحضرك حاجة مثلا اه بمثال انا معاك تابهوت ده الثامر كلية فتاع سنة كامل ثامر محمد احمد هو كمدية وعربية فرقة لقول اش سنة اولي اه شبعا ده الضمير واخد فيه مثلا واخد فيه, فيه كم صفحة على سبيل المثال يعني واخد عندك كم صفحة هنا حالي خمس صفحات يعني تمام اشنديك الفرق بس بين دي وبين دي الضمير هنا واخد من, من صفحة 120 لحد 153 او 152 يبكى 33 صفح دي حاجة ايه على سن الساق فتفصيل كتير نحب نختصر الحاجات دي كلها الحاجات اللي هي ايه تخدمك في حياتك العملية الحاجات دي كمان رغم التفصيل اللي فيها ممكن يكون في حاجات ما مالهاش لازم تعارك الواحد في حياته يعني هو, هو بيزاكل كده إلا بقى اللي هو الطالب الممتاز يعني فاحنا شغالين ان شاء الله و, و... اللي لكم عليه صحيح انتو بيزاكلو ولا بيزاكلوش الأول ولا بيزاكلوش ما تتذكره شيء لو بتذكروا مستحيل تنسى آه. اه اه عصلي انا, أنا يعني ايه بيصعب علي ان انا بشتغل وبتعب معاكم وبعدين الاقي ايه الشغلة بدون مقابل اه كده انا هزع منكم اه لا مطلوب تفهم بس مطلوب تفهم و... واللي فهمت وتحافظ عليه. ايه اه ما تخرج بقى كده اقول حاسبيه الله ونعم الوكيل بقى كده مشكلة انا هزعرونه منكم كده يعني اصل كان واحد بيبني في عمارة من الاساس وفجأة لا العمارة ديت ما منهاش اي اساس ومنهارة دي كارثة طبعا اه فاحنا عايزين حضراتكم تساعدونا في المذاكرة دي دي, دي يرجع ل ل ل لضميرك وامانتك انت مع نفسك و و و و يعني العطاء الطبيعي للشخص اللي قدامك اللي بيشرح لك تمام او لنفسك حتى او ل, ل, ل, ل, ل ربنا او للمجتمع او ل اللي انت عايش فيها كده يعني فمسؤولية كبيرة انت لازم تذاكر لان احنا مش جاينا عشان نفهم وخلاص الناحو بالذات يعني المحاضرة دي ده انا كنت بخدها اروح في في اروح اذاكرها واببا كاتب وراء الدكتور حاجات اضافية زيادة تلاقي الكتاب هنا مليان انا اهوت في حاجات برضو ايه هامشية وفيه اه عندي مكتوب فيه حاجات برضو من ايام الكلية وهكذا كل ده يبقى لخصه بعد المحاضرة مباشرة عشان تبقى لسه المحاضرة تازة في زمين الواحد انت لو قعدت مع مع نفسك مصة ساعة بس بعد ما تروح مصة ساعة او ساعة لاروبع هتفضوا من المحاضرة دي تفهمها وتحفظها صم، وصيرها بعد كده بقى مش مشكلة يعني ما تراجعاش قبل ان تحمي شوية لبتاعها بس المهم مباشرة وهي, وهي سخنة كده انها لو سبتها بعد شوية تيجي تراجع بقى كأنك انت مخدش حاجة لسه خالص تبدأ من جديد، جديه فدي دي دي الاشكالية بتات فنقول لكم علي ان شاء الله ان احنا نخلصوا بس بدر شوية نحاول نخلصه يعني و و و من جديد انا ما عنديش مانع عادي خالص اه نراجع من جديد ونقوم تمارين ونحلوا وكده هنراجعهم بقى من الكتاب يعني زي ما احنا ماشيين كده ايه على السريع 3 المراجعه دي هتبقى يعني فيها استيعاب اكتر من المره اللي قلنا كمان لان انت خدتها مرة وهتراجعها خدت ثاني مرة بس طبعا المهم تكونوا فاكرين معايا مش هراجع عليكم مثلا ايه ما انتوا مش عارفين خالص لازم نذاكر يعني انت هتحط نفسك كل يوم بترجع المحاضرة دي بعد ما تروح وكل يوم هتجيب معاه او كل زبوع هتجيب محاضرة كمان بس من درس واحد من ورا هتفهم, ال... هتفهم درسين من قدام لان ال... اللي قدام مبني على, ال... على الورا معايا فهتجيب درس بس كل كل زبوع من ال... من اللي فات القديم صدقنا هتفهم درسين تلاتة من اللي قدام كمان فمنقول هنا ايه؟, ايه؟, ايه عشان ننتهي من موضوع الساكن لا عكو السلام انت سنص خصامص طيب كويس م? لا ساعتين انا ساعتين وهو اخذ ساعتين لا دكتور عبد الصبور جاي ولا الدكتور عبد الحميد بنقول يا اخواننا ايه عشان نص ساعه سريعا كده فاضل معنا ايه من اقسام الدمل البارز الدمل الايه البارز حد عايز اللي على كده على السبوره خلاص طيب اللي ما كتبش بقى اكتب من زميله او ياخد المذكره اللي احنا كاتبينها ديت اي حاجة فلي بالك الضمير المتصل المنفصل سهل جدا ما فوش ايه مشكلة ان شاء الله خلاص ضمير الايه الضمير المنفصل ده بارز ولا مستتر بارز تمام بينقسم بحسب موقعه الاعرابي الى كم قسم الى قسمين إلي كم قسم إلى قسمين ضمائر الآية الرفع خلاص وضمائر الآية ضمائر النصب تمام كده ضمائر الرفع دي بتنقسم إلي كم قسم إلى ثلاث أقسام إلى ثلاث إيه أقسام إحنا عارفينها كلنا بس يعني ما يخضرش التقسيم الكبير ده حفظنها أول حاجة ضمائر إيه؟ المتكلم ثاني حاجة ضمائر الإيه؟ المخاطب رقم ثلاثة ضمائر الغائب تمام ضمائر المتكلم اه ايه وايه انا وايه اثنين نحن خلاص أنا وإيه ونحن دي ضمائر منفصلة هيت رقم حد ضمائر رفعة لأنه لما يقول مثلا إيه أنا المتكلم المفرد أنا مجتهد بقول أنا هنا إيه ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه؟ مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ نحن مجتهدان أو نحن مجتهدون تمشي دي وتمشي دي لأن نحن المتكلمين أو المتكلم المفرد المعظم نفسه أو معه أو غيره، تمام؟ ها نحن برضو ضمير وبدنا على الضم في محل رفع إيه مبتدى، فعشان كده بنقول جه دول الاثنين ضمائر إيه رفع، ضمائر المخاطب ها رقم واحد إيه أنت اثنين أنت آه أنتما للإيه للمؤنث والإيه للمذكر الاثنين، تمام؟ آه أربعة أنتم لجمع مذكر أنتن لجمع الإيه اللي عنده وابنه وبنته في في الزي هتلاقي تجد حاجات دي وفظاظ فيها فالمهم إن إحنا نعرفها عشان نوضح لهم الإيه الحاجات دي مثلا ربع تلي بنا أنت أنتي أنت، أنتما أنتم أنتن خلاص يبقى أما قول مثلا إيه أنت بقول ده ضمير مخاطب للايه ها للمفرد المخاطب مذكر أنت مجتهد أنت مجتهد أنت بعرفها إيه ضمير مبني على الفتح في محل ايه رفع مبتدا يبقى هو ضمير رفع ولا مش ضمير منفصل ولا متصل منفصل بارز ولا مستتر بارز خلاص طيب انت نفس نفس الحكايه انت مجتهده ضمير مبني على الكسر في محل رفع مبتدا انتما مجتهدان انتما ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه مبتدا ده للايه للمفرد للمثنى الايه المذكر طب أنتما مجتهدتان تنفع تنفع أنتما ايه مجتهدتان يبقى انتما للمثنى المذكر والايه وال وفي النهاية برده بنقول عليه ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا انتم ده الجمع مذكر انتم مجتهدون ضمير مبني على إيه على السكون في محل رفع مبتدى أن تن موجتهدات ضمير مبني أن تن على الفتح في محل رفع إيه في محل رفع مبتدى خلاص طا ضمير مخاطب ضمير الغايبة اللي إيه ها؟ واحد هو إيه اثنين هي ثلاثة هما أربعة هم خمسة ايه هن هلي بالك دي قصد دي عشان ما تلعبطش بينهم مع انت المقابلة ايه هو ده المفرد الايه الغائب هو مجتهدون هو مجتهدون يبقى هو ضمير مبني على ايه على الفتح في محل رفع مبتدأ يبقى رافع هو طوال منفصل وبارس هي مجتهدة ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ هما مجتهدان يبقى ضمير مبني على الفتح على السكون في محل رفع ايه مبتدا ده للمثنى المذكر طب للمثنى المؤنث هما مجتهدتان برضو ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا هم مجتهدون ده لجمع المذكر هم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا كنا مجتهدات ضمير مبني على الفتح في محل رفع ايه مبتدا ده لايه لجماعه الايه الاناث انا عملها لكيه عشان تبقى دي صدي بالظبط اقول لك ضمائل الرفع لهم اتكام اثنى عشر اتناشر ايه ضمير عد دولي كانت لهم اتناشر مزبوط كده دي ضمائر ايه الرفع اخر حاجة بقى معنا في درس الضمائر كله ضمائر ايه النصب برضو كان اتناشر ضمير برضو تمام هي عبارة عن ايه ايا ياء ومشتقاتها تمام او اخواتها يعني ياء وايه ومشتقاتها خلي بارك انا اما نقول انا انا هاخد صدى ايه آه. تمام اياء ياء فيا يترهبون فإيايا فرهابول إيايا ضمير منفصل ولا مستطر منفصل ولا مستطر منفصل بارز طبعا هو بارز منفصل ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم مفعول به إيه مقدم إيايا فرهابول برقم واحد طيب عطول بالترتيب الطبيعي هات نحن يبقى إيه ها إيانا تمام كده إيانا نا رقم ثلاثة هم يا آ يا رقم أربعة يا ك خمسة يا كوما ستة إياكم ها. سبعة إيا خنان ممكن ناخد إيه هنا ديت؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين و بعد كده إيه؟ نفس الكلام و ده المتكلم ده المخاطب ها. واحد هنقول إيه بقى؟ الغائب بقى إياه هه إياها إياهما إياهم إيا إياهن إيا إيا إيا إيا إيا خلاص؟ كم ضمير دولي؟ 12 إيه ضمير برضه اتنين المتكلم وخمسه للمخاطب وخمسه للايه للغائب وبكده يبقى انتهينا من ايه كل هو المفروض كله مبني على السكون لا المفروض ان احنا ان هو ايا بس ايا بس واللي ورا منها مضاف اليه يعني ايه ايايه الياء دي مضاف اليه اياه ان الهاء دي مضاف اليه اياك الكاف مضاف اليه الضمير نفسه ايه هي لوحدها اه فممكن اقول ايه لو لو قلت ايه بس هقول مبني على السكون في محل نصب كذا تمام اه مفعول بي ايه مقدرب <تصفيق> لو قلت ايا يا على بعضها يبقى هضطر نقول ايه مبني على الايه على الفتح اياك مبني على الايه على الضم اياهم مبني على السكون وهكذا خلاص <تصفيق> <تصفيق> نحن ضم م? ضم نحن هو ن مش مش مضمومه تمام كده كلها على بعضها ضمير مبني آه. ضمير منفصل مبني على كذا على زي ما تشوفه قدامك في محل نصب آه. اياك نعبد و اياك نستعين اياك نعبد هتقول هنا اياك ضمير مبني على ايه على الفتح في محل ايه نصب هه؟ مفعول به مقدم أي نعبو كأنه قال إيه ن نعبدوا كا م ما مادقش بقى نعبدوا ياك لأن لا لا حق ص صداره فلو جاءت في الآخر هنقوله نعبدوا نعبد فعل والفعل مين ضمير مستت تقديره إيه نحن نحن نعبدوا نحن كا كيف ضمير يعود على مين على الله عز وجل تمام نعبدوا كا لو لو قال إيه نعبدوا كا يبقى ونستعينك برضه نستعين ده الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه نحن نستعين ك الكاف ضمير كاف خطاب مبني على الفتح في محل النصب ايه مفعول به ده لو لو جاء لو جاء على الايه على الاصل نعبدك ونستعينك هذا الاصل يحتمل دخول عبادة غير الله معه معايا يعني نعبدك او نعبد غيرك ممكن الاسلوب نفسه يحتمل ذلك الاسلوب نفسه ايه يحتمل ان يدخل مع في العبادة يعني فاتح ثغره في ثغره لدخول غير الله عز وجل معبدا للعالمين انما اياك نعبد هكذا بالتقديم افادت الحصر علماء البلاغه بقى يقول ايه تقديم الضمير هنا يفيد الحصر او القصر يعني قصر العبادة على الله عز وجل يعني لا نعبده إلا أنت يا ربنا وإياك نستعين ولا نستعين بأحد إلا إيه إلا بك سبحانك خلاص <تصفيق> وكده يبقى أنتهينا من إيه من موضوع الضمائر وربنا عاوض علينا بقى في الفاضل كنا عايزين كنا محضرين محضرين آه بنقول ده احنا يعني إيه بنقول ده درس ده موضوع مش سهل يعني آه طب هم لا هنبص كده على التمارين سريعا كده ما أنا هقوله أنتم ت تدا... ت هت هتضع... برضه هقول لك حاجة ماشي خلاص سكيب نعم في التالسة طيب يبقى لازم نحل التمرين طب طب سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنه بربكم فأمنا ربنا يعني ممكن نجيب العدد في المصحف لو معنا مصحف في سورة العمران طبعا 193-194 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف المعان هاتي مما سبق ما يأتي أربعة ضمائر بارزة واذكر نوع كل ضمير أربعة ضمائر ايه؟ بارزة عايزين نطبع بقى اللي احنا ايه؟ اخدناها حد عايزة ديه؟ خلاص؟ <تصفيق> حد يطلع لي ضمائر بارزة كده الله؟ أيوة ربنا اهوت ناق دهية ايه؟ ضمير ايه؟ ضمير بارز اهوت رقم واحد راء ضمائر ضمير عزيم أربعة ضمائر هاه بارزة تمام يبقى رقم واحد ايه ناء رقم اتنين اننا ناء في ايه ناء في اننا طيب رقم ثلاثة ناء في ايه سمعنا هو نا كله ناء ده كله ده كله ده كله ضمير واحد طيب عايزين بعد كده ايه سمعنا هنشتغل هن... مناديا ها ينادي لا ينادي للإيمان أن آمنوا ها أن ايه واو الجماعة أن ايه يبقى أربعة هوت واو الجماعة في ايه آمنوا تمام يعني حاجة دي نكتبها عشان عشان نعيدها تاني بقى آمنوا ايه واو الجماعة ده برضه من ضمن ضمار الايه البارزة طيب احنا كده اعتبر خدنا اتنين نا واو الجماعة عايزين كم من اتنين ان امنوا ايه بربكم تمام كده كم آه. بربكم كم في ايه ربكم خلي بالك انه كم ده هيت الكاف ده كاف الخطابة هيت والميم للجمع الميم لل ايه <تصفيق> للجمع طيب فامنا برضو اامنا بس عايزين غير النوع <تصفيق> فامنا ربنا برضو فاغفر لنا برضو ذنوبنا برضو كل ذنو وكفر عنا برضو عنا نيت سيئاتنا برضو نفس الكلام وترفنا نفس الكلام مع الابراء ربنا واتينا برضو ما وعدتنا نا برضو على رسولك على رسولك آ رسولك كفل إيه خطاب رسولك ولا تغزينا يوم ال إيه القيام تغزينا برضو انك إنك كافر ايه الخطاب برضو لا تخليفوا الايه المعاء يبقى كاف الخطاب في ايه النكا دي الإجابة النموذجية قولك عايز أربع ضمائر بارزة يبقى ايه اطلع اقول نا في ربنا وهو الجماعة في أمينه كن في ربكم كاف في ايه رسوليكا ايه كافر الكافر الخطاب برضو كذلك في ايه في النكا خلاص <تصفيق> طبعا بيقولك اذكر نوع كل ضمير زي ما احنا قلنا كده نكاس قطور دوا جماعة دي كاس تسبيه يعني سمى ضمير ثلاثة ضمائر مستترة واذكر نوع كل ضمير هو موقع من الإعراء ثلاثة ضمائر مستترة مستترة يعني مش بينة في الكلاء طيب نراجع تاني مع نفسنا ربنا عايزين ايه ثلاثة ضمائر ايه مستترة احنا خدنا الباريزه المستطره اللي ما لهاش ظهور في الايه في الكلاب ربنا ها ان انا سم... لا ما هي ان هي تنى جاي ماشي سمعنا برضو ما فيهاش حاجة ناء خلاص سمعنا مناديا ينادي ايوه ينادي اهو رقم واحد ينادي لازم تيجي بعد فعل ينادي يعني مين هو يعود على مين على المنادي تمام كده آه الضمير المستتر ها لبه هنا, هنا الفعل ينادي الفعل ينادي ووو و... والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو يعود على من على المنادي <تصفيق> مناديا ينادي الإيماني أن آمينه لا آه ووالجماعة خلاص بارز بارزوه ووالجماعة فاعل بارز آه أن آمينه التطبيق ده هو اللي بيخلينا إني نستوعب الم المحاضر أن آمينه بربكم فآمنا برضو ما تهش مشكلة آمنا النا الفاعلي ربنا أنا فاغفر فاغفر فاغفر <تصفيق> وإيه كمان وكفر ثلاثة يبقى الاثنين فيهم ضمير مستدى تقدروا إيه أنت يعود على مين على الله عز وجل خلاص في الاثنين <تصفيق> كفر واغفر <تصفيق> وتوفنا مع الأبرار رب... نعم في محل رفع إيه فاعل خلاص كده طيب قالت تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا أو إن فتحنا لك فتحا مبينا الخط تحت إيه فتحنا لك آه بيقول لك هنا إيه ما تحته خط في الآية الكريمة يجتمل على ضمير ركز تكت آه ما تكو خاطئوا؟ في الآية الكريمة على اجتماع على إيه؟ ضميرين. احدهما في محل رفع والثاني في محل جر. استخرجهما وبي وازكر نوع كل منهما يبقى في محل في محل رفع لوا ايه ناء في فتحنا ناء خلاص؟ في فتح. في محل ها جر كاف في ايه في لك خلاص؟ يبقى ده هي ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل والكاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل جر ايه باللام قال تعالى واذكر ربك اذا نسيت واذكر ربك اذا نسيت وظاهر ان وجه بايه بي بيراجعني على الحاجات القديمه حد ما كتاب حد ما كتاب خالص واذكر ربك إذا نسيت اذكر نوع كل, كل كلمة تحتها خط فيما سبق وعلامة بناء خلي بال اذكر نوع كل كلمة كلمة عامة بتنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف يبقى اذكر نوع يعني ايه هقول هي اسم أو فعل أو حرف اذكر ده ايه فعل فنحدد نوعه كمان أكتر يبقى فعل ايه امر اذكر علامة بناء وبقى مبني على الايه مبني على الايه السكون انه الصحيح الاخر ولم يتصل به ايه شيء طيب نسيت <تصفيق> ايوه فعل ايه ماضي ها مبني على الايه على السكون نسيت ها اللي هي ساكنه تمام لاتصاله بايه بتاء الايه الفاعل او المخاطب يعني ماشي <تصفيق> وتاء الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل نصب ايه اه اه اه اه في محل رفع فاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل اه طب الضمير فين هنا ضمير مستتر ولا, ولا ولا ولا ولا بارز طب بارز من اي انواع الضمير بارز المنفصل ولا المتصل؟, المتصل في محل رفع ولا في محل ايه محل رفع تمام كده خلاص طب اذكر ضمير ايه ايوه مستتر ولا بارز يبقى يبقى مستتر تقديره ايه انت تمام كده خلاص طيب في محرف الفائراء قال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزول فهم من الليل ان الحسنات يزهبن السيئات نمس <تصفيق> <مسعدها> على خلاص التطبيق ده هو ثمرة ايه درست النحو يعني هي بتقول ايه ها واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات خلاص ذلك ذكر للذاكرين تمام طيب هنا بنقول ايه اه اول نشوف شوف الاول اللي نلتزم bio اللي عندنا بعدين نشوف οلي هنسω نقول يزهبنا مضارع مبني علامة بنية وما سبب بنائه يزهبنا او هو قال لك ان هو مضارع مبني علامة بنية وسبب بنائه مبني على ايه على السكون اه الاس لا بنقول بنون لادay النسوة التعو... مش تعود على ايه على الحسنانت اه نسوة تمام يطبقوا ابني على السكون لا tightube بنون لادني بنون للنسوة <تصفيق> الحاجات دي طيب <تصفيق> ما مهنوح هذا الفعل وعلى ما بنية اه فعل امر برضو امر مبني على الايه على السكون لانه صحيح الايه الاخر ولم يتصل به شيء يبقى امر مبني على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء <تصفيق> زولفا <تصفيق> اه تمام كده كسرين ايه عارض واقيم الصلاة آه. لاننا الالتقاء السكني اه <تصفيق> زولفن فعل أم اسم اذكر السبب <تصفيق> زولفن ايوه تمام كده زولفن ده ايه اسم ولا فعل اسم ليه عشان هو ايه منون يعني عمقولك وما علمت اسميات تقول ليه التنوين هو لان التنوين ما بيخلش الافعال ولا الحروف خلاص زولفن يعني ايه هم اه يعني طائفة من الليل او ساعات من اول الليل <تصفيق> ساعات من اول الايه الليل لا لا ما فيش لا, لا. ده هو انا هو المقصود بها ايه المقصود بها اه اه صلاه المغرب والعشاء <تصفيق> في بعض الاقوال يعني وبعضهم يقول القيام الليل وعشان كده اللي صلاة المغرب والعشاء واخر الصلاة طرفي النهار اول النهار الصبح الغداه يعني والعشيه اللي هي العصر وبعد كده وزلفا من الليل المغرب ولا والعشاء <تصفيق> طبعا الدور بتدخل في إيه في الغداء كذلك خلاص وأقوم الصلاة في رفايا النهاري وزلفا من الإيه من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته